وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى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 فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيَيَ الْمَوْتَى